وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّكَ أُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإذَااش إِ بَزَلنا أَمْ سَلَهُم تَبدلَ إَِّ نَا ب تَكِر فَمَشاتَّقَ ذَ إِلَ ربّهِ سَبِيلَ وَماَا سَشُونَ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 فَلناصفاتِ عَصَ وََّ شاتَِ الشرَ فَفَارقاتِ فرَقَ فَمُ القاتِذِكْرَ رُزرًا أَنُ الزرَ إِ م تُعَدونَ لَافِح فَإذًاُّدُ مُطُمِتَة وَإذَا